ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و م ِ ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أ ز ِ ل من قبلك وبالآخرة هم يقرون. و أولئك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا س و ا ء عليهم أذرتهم ن أم لم ت ن ذ ر ه م لا يؤمنون قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَبِنَا ل ن َّ ا س ِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ و َ ب ِ ا ل ي َ و ي ْ م ِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا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 อาลัยมู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 فَلَمَّا أ َ ض َ ا ء َ ت ْ م َ ا ه ُ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا ي ُ ب َ ص ِ ر ُ و ن َ صُمُّ بُكْمُ عُمْيٌ فَهُمْ ل ا ي َ ر ْ ج ِ ع ُ و ن َ أَوْ كَصِيبٍ مِنَ ا ل س َّ م َ ا ء ِ فِيهِ غُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آ ذ َ ا ن ِ ه ِ م ي ج ع ل و ن َ ص َ ا ب ِ ع ه ُ م ْ فِي أ ذ َ ا ن ه ِ م مِنَ الصَّوَاعِقِ حَدَرَ الْمَوْتُ و ا ل ل ه م ح ي ط ٌ ب ا ل ك ا ف ِ ر ي ن ي ك ا د ُ ا ل ْ ب ر ْ ق ُ يَخْطَفُ أ َ ب ص ا ر َ ه م ي ك ا د ُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أ َ ب ص ا ر َ ه ُ م ْ ك ل م َ ا أ َ ط َ ل َ ه ُ م م ش َ و ا ف ي ه ِ و َ إ ذ َ ا أ َ ظ ل َ م ع ل َ ي ْ ه ِ م ْ ق ا م و ا و َ ل َ و ش َ ا ء ا ل ل ه ُ ل ذ ه ب َ ب ِ س م ع ه ِ م و َ أ َ ب ص َ ا ر ه م إ ِ ن ا ل ل ه ع ل ى ك ل ّ ش ي ء ق د ي ر يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ م ِ ن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً و َ أ َ ن ز َ ل َ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْ ََ د وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل ن ا على عبده فاتوا بسورة ف أ ت و ا بسورة من مثله ودعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج م ط ه ر ا وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أي يضرب م ث ل ا ما بعوضة فما فوقها. ف أ َ م َّ ا ا ل ذ ي ن َ آ م َ ن و ا ف َ ي ع ل م و ن َ أ َ ن ه ُ الْحَقُّ مِن ر َ ب ِّ ه ِ م وَأَمَّا ا ل ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ف َ ي ق و ل ُ و ن َ م ا ذ ا أَرَادَ اللَّهُ ب ِ ه ا ذَا م َ ث َ ل ا يُضِلُّ ب ه ِ ك ث ي ر ا و َ ي َ ه ْ د ي ب ه ك ث ي ر ً ا وَمَا ي ض ِ ل ُ ب ه ِ إ ل ّ ا ا ل ف َ ا س ِ ق ي ن وَمَا ي ض ِ ل ُ ب ِ ه إ ل ّ ا ا ل ْ ف َ ا س ِ ق ِ ي ن ا ل ذ ي ن َ ي َ ق ض و ن َ عَهْدَ اللَّهِ مِن بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أ و ل ا ء كهم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكونتم أمواتا فأحياكم ثم ي م ي ت ك م ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 فقال ف ق ا ل َ أ َ ب ئ ع ن ِ ب ِ أ س م ا ء ه ؤ أ ُ ل ا ء إن ك ُ م ْ ص ا د ِ ق ي ن ق ا ل و ا س ُ ب ح ا ن ك َ ل ا عِلْمَ ل ن ا إ ل َ ا م ا ع ل ّ م ت ن َ ا إ ِ ن ك ّ ك َ ت ا ل ع ل ي م ُ ا ل ح ك ي م قال يا آدم أبئه ن بأسمائهم فلم أ ب َ ه بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال أ ل ْ أقل َ ك م إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون و إ ذ ق خلّر الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا إلا إبليس أ ب ى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أ ن ت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل ه م الشيطان عنها فأخرجهما مما ك ا ن ا فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض م س ت ق ر ر و ن ومتاعن لاحين فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إنه هو التوّاب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا ف إ م ا يأتي ن ك م مني ه د ى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يح. ซันน والذين َِ كفروا َ وكذبوا َََُّ بآياتنا ِ أولئك َِ أصحاب َ النار ِ هم ُ فيها َ خالدون َُ يا بني َ إسرائيل اذكروا ُ نعمة َ التي أنعمت َُ عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف ب ع َ ه د ِ ك م و إ ي ا ي َ ف ر ه َ ب و ن و َ آ م ِ ن ُ و ا بما َِ أنزلت َ مصدقا لما معكم ولا تكون أولى ك ا ف ر ي به ولا ت ك و ن و ا أ و ل َ ك ا ف ر ي ب به ولا تشتروا ب آ ي ا ت ثمنا قليلا و إ ي ا ي َ فاتقوون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراقيين. أتأمرون الناس بالبرق وتأسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة َّ وإنها َ لكبيرة إلا على الخاشعين الذين َ يظنون أنهم م ل ا ُ ربهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل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 وإذن جيناكم من آل فرعون ي س و م و ن ك ْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ذ ب ح و ن َ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم ا ت خ ذ ت م العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عكم ن من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقة لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عذاب فتابع َ ل ي ك م إن هو التواب الرحيم وإذا قلتم يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصائقة وأأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن و السلوان وأنزلنا عليكم المن و ا ل س ل و كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا و ولكن كانوا أ كسهم يظلم و ن وَإِذْ قُلْنَا د خ ُ ل ُ و ا هَذِهِ ا ل ْ ق َ ر ي َ ة َ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ر َ غ َ د ً ا وَدُخُلُ الْبَابَ س ُ ج َّ د و ا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا ق و ل ا غير الذي قيل لهم فأزلنا على الذين ظلموا ر ج з е من السماء ف ز ل ن ا ع الذين ظلموا ر ج з е من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقاموا س ا ِ قومه فقلنا ضرب عصاك الحجر ففجرت منه ثنتا عشرة عينا ج د ل م كل أناس م ّ شربهم كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين و إ ذ قلتم يا موسى لن صبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا ممّة تبت الأرض من بق لها ممّة تبت الأرض من بق لها وقثائها وفومها وعدسها و ب ص ل ه ا قال أتست بدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليه مذلة والمسكنة وبا. بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة و ب ا ء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير ا ل ح ق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل ص ا ل ح ا وعمل ص ا ل ح ا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آ تيناكم ب ق و ة ه واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت من م بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم ت من الخاسرين ولقد عرمت الذين اعتدوا منكم في السبت فقل لَهُمْ كُونُ ق ِ ر َ د َ ة ً خ َ ا س ِ ئ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ ي َ د ي ه َ ا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِدَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ ب َ ق َ ر ً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فرض ولا بكر عوال بين ذلك ففعلوا ما ت ؤ م ر و ن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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي ا ل ح ر ث مسلمة لا شيء فيها قال و الآن ا جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون و إ ذ ق ت ل ت م نفسا تدارئتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحير له الموت ويُريكم آياته لعلكم ت ع ح ُ و ن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنها.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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ و َ م َ ا ل ل َّ ه ُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فتطمعون أيؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم و بما فتح الله عليكم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 ثم يقولون هذا من عهد الله ليشتروا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم ع ن د الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون ع ل ى الله ما لا تعلمون بل من كسب س ي ئ ة ه وأحقت ا به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا و بالوالدين إحسانا وذِي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا و َ ق ي م و ا الصلاة وآتوا الزكاة ثم ت و ل ي ت ُ م ثم ت و ل ي ت ُ م إلا قليلا منكم واتمعرضون و إ ذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم ق ر ر ت م و أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء يتقتلون أنفسكم وتخرجون ف ر ي ق ا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهن بالإثم والعدوان و إ ي ْ ت ك م أساء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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقثينا من بعده بالرسل وآتينا وآتينا عيسى بن مريم البينات و أ ي د ن ا ه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لاته أنفسكم استكبرتم ففريق ا كذب وفريق ا تقتلون وقالوا قلوبنا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 حق مصدق لما معهم قل فلما تقتلون ن ب ِ ا ا ل ل ه من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم ا ل ع ج ل من ب ع د ه وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ا ل ط و ر خذوا ما آتيناكم بقوته واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشرفوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إمانكم إنكم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إنكم صادقين و ل ن ي تمنوه أبدا بما قدمت أيدهم والله عليم بالظالمين و ل ت َ ج ِ د َ ن َّ ه ُ م أَحْرَصَ ا ل ن َّ ا س ع َ ل ى ح َ ي َ ا ه وَمِنَ ا ل ذ ي ن َ أ َ ش ر َ ك و ا ي َ و د ُ أ ح د ه ُ م ل َ و يُعَمَّرُ أ ل ف َ س َ ن َ ة وَمَا هُوَ ب ِ م ز َ ح ْ ز ح ِ ه ِ مِنَ ا ل ع ذ ا ب ِ ي ع َ م َّ ر و ا ل ل َّ ه ُ ب َ ص ي ر بِمَا ي َ ع م َ ل ُ و ن قل ما كان عدو ا ل ا ج ب ر لف إنه نزله على قلبك بإذن اللهم صدق لما بين يديه و ه د ى وبشرى للمؤمنين م ن ك ا ن عدو وللله وملائكته ورسله و ج ب ر ي ل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أزلنا ن إليك آيات بينت ا وما يكفر بها إلا الفاسقون أ وكلما عهد عهدا نبذه فريق منهم وكلما عهد عهدا نبذه فريق منهم بل الأكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ب ذ فريق من الذين أ و ت و ا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما ت ت ل ى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أ ن ز ل على ا ل م ل ك ي ن ببابِ لَهَا ر ُ و ت َ و َ م َ ا ر ُ و ت وَمَا ي ُ ع ل ِ م َ ا ن ِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا ت َ ك ْ ف ُ ر ف َ ي َ ت َ ع ل َ م ُ و ن َ مِنْهُمَا مَا ي ُ ف ر ِ ق ُ و ن َ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا ه ُ ب ِ ض َ ا ر ِ ن بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضْرُرُهُمْ وَلَا يَنْ تراه ما له في الآخرة من خلق ا ولبسما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا و ا ت ق و ا لمثوبة من ع ن د الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا أ َِْ ن َ أَيُّنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ ي َ خ ْ ت َ ص ُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ م َ ن ن َ س َ خ ْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ن س ِ ه َ ا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل س و ا ل السبيل والتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّار ا ح س د ا من عاد أفسهم ح س د ا من عاد أفسهم من بعد ما تبين ل ه ه الحطب فعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده و عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله إ ِ ن ا ل ل ه بِمَا ت َ ع م ل و ن َ ب َ ص ي ر و َ ق ا ل و ا لَيْ ي َ د خ ُ ل ا ل ج َ ن ّ ة َ إ ل ا م ن ك ا ن َ ه ُ د َ أَوْ ن َ ص ا ر ى ت ا ل ك َ أ م َ ا ن ي ْ قُلْ ه ا ت ُ و ا ب ر ه ا ن َ ك ُ م قُلْ ه ا ت ُ و ا ب ر ه َ ا ن َ ك ُ م ْ إ ن ك ُ ن ت م ص ا د ق ي ن ب َ ل ى مَنْ أَسْلَمَ و َ ج ه َ ه ُ ل ل ه ِ و َ ه و م ُ ح س ِ ن فَلَهُ أ َ ج ر ُ ه ُ ع ن د َ ر َ ب ِّ ه فَلَهُ أ َ ج ر ُ ه ُ ع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 كل ُ له ُ طالتون بديع السماوات َِّ والأرض ََ وإذا َ قضى َ أمرا َْ فإنما َِ يقول َُ له ك ُ ن فيكون ََُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أ َ و ْ ت َ أ ت ِ ن َّ آ ي َ ه َ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م مِثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم ي ق ن و ن إن أرسلناك بالحق بشرا ي ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك ولا ترضعك اليهود ولن نصرى ا حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك ولا ترضعك اليهود ولن نصرى ا ولئن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إنه د ى الله ه والهداة ولئن ا تبعته هو ا ء ه م ب ع د الذي جاءك من العلم مالك من الله من وليه ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه ح ق ّ لاوته أولئك يؤمنون به، وَمَن ي َ ك ف ُ ر ب ِ ه ف َ أ ُ و ل ئ ِ ك َ ه ُ م ا ل ْ خ ا س ِ ر و ن يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين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 و إ ذ ْ بَتَلَ إ ب َ ر َ ا ه ِ ي م َ ر َ ب ّ ه ُ ب ِ ك َ ل ِ م ا ت فَأَتَمَّهُنَّ ق َ ا ل إ ن ي ج َ ا ع ل ُ ك ل ِ ل ن ّ ا س ِ إ م ا م ً ا قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس و أ م ن ا واتخذوا م م قام إبراهيم م ص ل ى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهرا بيت ي ل ل ط ا ئ ف ي ن أنطهرا بيت ا ل ط ا ئ ف ي ن والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ و َ ر َ ز ُ ق َ أ َ ه ْ ل َ ه ُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 س ف ه ا نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين واصبها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله ا ص ط ف ل ك م الدين فلا ت م و ت ن ا إلا و ع ن ت م مسلمون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 تلك أمة قد خ ل ت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كنوا و هودا أو نصارى تهتدوا قل بل من لا إبراهيم حنيف ا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أزل ن إلينا وما أزل ن إ ل ى إبراهيم وإسмаيل م وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبی ي و من ب ه م لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما هم في شقاق فسيكفيهم ك الله وهو السميع العليم صبغة الله و َ م ن أ َ ح س َ ن ُ م ن ا ل ل ه ص ِ ب غ َ ت َ ه ُ و َ ن َ ح ن ُ ل ه ع ا ب د و ن قُل أ ت ُ ح ا ج و ن ن َ ا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا م و د ي أو نصارى قل آتتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عينه من الله وما الله بغافل ل ن ا أما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن ق ب ل ت ه م التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعل ا ك م أ م ت ه وسط يكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل ن ا للقبيلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول م م ن يقلب ن على عقيبه ب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 قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولي أنك قبلة ت ر ض ا ه ا فوَلِّ وَجْهَكَ ش َ ط ر َ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ و َ ح ي ث ُ م َ ا كُنْتُمْ ف َ و َ ل ُ و ج ُ ه َ ك ُ م ْ ش َ ط ر َ وَإِنَّ الَّذِينَ آ و ت ُ و ا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ و ت ُ و ا الْكِتَابَ ب ِ ك كل آيات ما تبع و ا قبلك وما أن تبتع ب ق ب ل ت ه م وما بعضهم بتع ا ق ب ل ة بعض ولئن ا تبعت أهوهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل ع َ ما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونهم وخشوني وليأت من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا و تعلمون فذكروني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 لكن و ต่แล้วคุณจ ن รู้ส و ก ك ย่างไร م ละเร و ف و ่ได و ع و ้สึกอ ا ไรเลยนอ ا จากคว و มกลัว و ละความหิ ر โหยแ ش ر ا ل ص ا ب ดเง ا นทองและผลไม้และผลไม้และผู้อด ا นผ اللّه وَإِنَّ إ ل َ ي ْ ه ِ ر ا ج ع ُ و ن َ أ ُ ل ئ ا ك َ عَلَيْهِمْ ص َ ل َ و ا, إ, أ ت ٌ مِن ر َ ب ِّ ه ِ م ْ و َ ر ح ْ م َ و َ أ ل َ ك َ ه ُ م ا ل م ُ ه ت َ د و ن الصف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي ا ل ط و ف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزل ن ا من ا ل ب ي ن ا ت والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أ و ل ا ك ي ل ع ن ه م الله يَلْعَنُهُمُ ا ل ا ع ِ ن ُ و ن َ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ف َ أ ُ و ل َ ا ه ك َ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ و َ أ َ ن َ ل ت َ و َ ا ب ُ ا ل ر َّ ح ِ ي م إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا ت ُ و َ ه ُ م كُفَّارُ ل ن ُّ و ل ِ ك َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ل َ ع ن َ ة ُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُم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 به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف ي الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أ آدابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أجدد حبا لله ولو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 مِ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين منا. ك ل و ا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء و أ ن ت ق و ل و ا على الله ما لا تعلمون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 بكم ع م ي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله وشكروا لله إنكم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت َ و ا ل د م ولحم الخنزير وما أهله غير الله فمن يضطر غير ب ا غ ٍ ولا عادٍ فلا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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالات ب ا ل ه د ا أولئك الذين اشتروا الضلالات ب ا ل ه د ا والعذاب بالمعفورة والعذاب ب ا ل م غ ف و ر ة فما أصبرهم ع ل م هؤلاء الذين استروا الضلالا ب ا ل ه د ى والعذاب بالمرح غ ف فما أصبرهم عل ى النار أن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين ا خ ت ل ف و ا في الكتاب ل ف ي ش ق ا ق بعيد ليس ا ل ب ر ا ن ت والوجوه ك م قبل المشرق والمغرب ولكن ا ل ب ر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين و آ ت المال وأت المال على حبه ذ و ي ا ل ق ر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 العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ا ل ح ر بالحر والعبد بالعبد والأنثى، بالأنثى فمن ع ف ي له من أخيه شيء فاتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله ع د ا ب أليم، ولكم في القصص ا حياة ل ي ا ل ب ولكم في القصص ا حياة يا أُرِي الألباب لعلكم تتقون كُتِب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خ ي ر ا ا للوصية للوالدين والأقربين ب ا ل م ع ر و في حقاً على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من م و ص ر ج َ ن َّ فَأَوْ أ ث ْ م ََ ف أ َ ص ْ ل َ ح بَيْنَهُمْ فَلَا أ ث ْ م َ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ت ت ق و ن أيام م ع ج و د ا ت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذي ن يطيقونه فدية طعام م س ك ي ن ف م ن تطوع خيرا فهو خير الله وتصوم خير لكم يا ك ن ت م تعلمون شهر رمضان الذي أزيل فيه القرآن شهر رمضان الذي أزيل فيه القرآن هدى و ب ي ن ا ت من الهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أ خ ر يريد الله بكم ا ل س ر يريد الله بكم ا ل س ر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم و ل ع ل ك م تشكرون وإذا سألك ع ب ดี ن ก่ห ي ีฟ้าอินีขรีบ ا ูจีบ ا าวต์ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِي ذَادَعَانَ ف َ ل ْ ي َ س ْ ت َ ج ِ ي ب ُ لِي وَالْيُؤْمِنُ و بِلَعْلَهُمْ ي يَرْسُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَافَتُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ الْكُمْ وَأَنَا لِبَاسُ الْهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ك ُ ل ٌّ م َ تَخْتَنُونَ ف س ك م فتاب عليكم وعفاكم فالآن باشروه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا اشربو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أ ت و الصيام إلى الليل ولا تباشروه وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته لِن ل علهم يتقوون ولا ت أ ك ل و ا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأت تعلمون ي َ س َْ أ ل ُ و ن َ ك َ عَنِ ا ل ْ أ َ ه ل َ ة ِ قُلْ هِيَ م َ و َ ا ق ِ ي ت ُ ل ن َّ ا س ِ و َ ا ل ْ ح َ ج وليس البر بأن ت أ ت و البيوت من ظهورها ولكن البر م ن اتقاوت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين و ق ت ل و ه م حيث ثقتمهم وأخرجهم من حيث أ خ ر ج ك م والفتن أشد من القتل ولا تقاتلوا من عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، ف إ ن ا ا ت ه فإن الله غفور رحيم، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ف إ ن ا ا ت ه فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات. ف َ م َ ن ا ي ع ْ ت َ د َ ى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ م َ ا ت َ د ع َ ل َْ ك م ف م ن ي ع ت د ع َ ل َ ك م ْ ف َ ا ع ْ ت َ د و ا ع ل َْ ه ِ ب ِ م ل م ا ع ْ ت َ د َ ى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا ب ِ أ ي َ د ِ ك ُ م ْ إلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَتَمُّ ا ل ْ ح َ د ّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ ف َ إ ن أ ح ْ ص ِ ل ْ ت ُ م ْ ف َ م َ س ْ ت َ ي ْ س َ ر مِنَ ا ل ْ ه َ د ي ِ وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيَةُ مَحِلَّةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مريضا من ص ي ا م أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ف م ن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات ف م ن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما ت ف ع ل و ا من خير يعلمه الله وما ت ف ع ل و ا من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى و ا ت ق و يا أ و ي الألباب ليس عليكم جناح أن ت بتغ و ا فضلاً ر ك م فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشاعر الحرام واذكروه كما هداكم وإنكم من قبله لمن الضالين ثم أفيض من حيث أفض الناس واستغفر الله ثم أفيض و ا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله ر ف و ر رحيم فإذا قضيت مناسككم فذكر الله كذكركم آباءكم أو أ س د ذ ك ر ا م فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خ ل ا ق ومنهم من يقول ربنا آتنا أتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ه و ل ا ِ ك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات فمن ت َ ج ل في يومين فلا ث س م عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتق الله واتق الله واعلم و ا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد ا ل خ ص ا م وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك ا ل ح ر َ والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له ا ل ت ق ل ّ ه أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و ل ب ْ س لها م ومن الناس من يشري نفسه بتغاء م ر ض ا ت الله والله رؤوف بالعباد يا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 إلا أي يأتيهم الله في ظ ل ل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور س َ ا ل ب َ ن ِ ي إ س ر ا ئ ي ل َ ك م آ ت َ ي ن َ ا ه ُ م م ِ ن آ ي َ ة ب َ ي ن َ ه و َ م ن ي ب َ د ل ْ نِعْمَةَ ا ل ل ه ِ مِن بَعْدِ مَا ج َ ا ء ت ه ُ ف َ إ ِ ن ا ل ل ه ش َ د ي د ا ل ع ق َ ا ب ز ي ن َ ل ّ ذ ِ ي ن َ ك َ ف ر و ا ا ل ح ي ا ة ُ ا ل د ّ ن ي ا و َ ي َ س ْ خ َ ر و ن َ مِنَ ا ل ذ ي ن َ آ م ن و ا و ا ل َّ ذ ِ ي ن َ ا ت َّ ق َ و ا ف َ ن ق َ ه م ي َ و م َ ا ل ق ي ا م َ ة ِ و ا ل ل ه ُ ي َ ر ز ق ُ مَن ي ش َ ا ء ب ِ غ َ ي ر ِ ح ِ س ا ب ٍ كان الناس أ م ّ ت ه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومرذرين وأنزل معهم وأنزل م ع ه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلفو فيه ومختلف فيه إلا الذين أ و ت و من بعدما جاءتهم ا ل ب ي ئ ُ بغيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لمختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم ا ي أ ت ك م مثل الذين خلو من ق ب ر ك م أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم ي أ ت ك م مثل الذين خلو أم ْ حسبتم أن تدخل َ الجنة؟ ََ ولما ََ ي أ ت ِ ك م مثل َ الذين َ خلو َ من قبلكم ِ مستهم البأساء َ والضرا وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول ُ الرسول ُ والذين ََّ แ الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا يسألونك ماذا ينفقون قل ما فقتم من خير ف ل ل و ا ل د ي ن والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وبن السبيل وما ت ف ع ل و ا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم ع س أن تكره ش ي ا وهو خير لكم وعسان تحب و شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد ا ن ع ا س بري الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن ة أكبر من القتل ولا يزالون ا ل و ن ك م حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وما يرتد منكم عن دينه ف ي م ُ ت وهو كافر فأولئك فأولئك ح ب ط ق ت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا واجهدوا في سبيل الله أولئك ไม่ <c oughs> أولئك ا يرجون رحمة الله والله ر ح و ر الرحيم يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينافقون ويسألونك ماذا ينافقون ق ل ِّ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك َ عن اليتامى قل يصلح ا لهم خير َ و َ إ ِ ن تخالطهم َُِ فإخوانكم َ والله يعلم ُ المفسد ُِ من المصلح ولو َ شاء الله لأعنتكم َ إن الله عزيز حكيم ولا تكح المشركات حتى يؤمن ولا أم مؤمنة خير من م ش ر ك ة ه ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار و ا ل ل ه يدعو إلى الجنة و ا ل م غ ف ر ة بإذنه و ي ب ي ن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن ا ل م ح ي ط قل هو أدا فاعتزل نساء في ا ل م ح ي ض ولا تقرضهن حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ف َ أ ت ُ و ه ُ ن َّ مِنْ ح ي ث ُ أ َ ن َ ر َ ك ُ م ُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ا ل ت َ و َ ا ب ِ ي ن َ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ل ِ س َ ا ئ ك َُ م ْ ح ر ْ ث ُ ل َ ك ُ م ْ ف َ أ ت ُ و ا ح َ ر ْ ث َ ك ُ م ْ أَنْ ن ش ِ ئ ُ م ْ وَقَدِمُ ل ِ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أ َ ن ك ُ م ْ مُلَاقُوهُ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَن َ س ر ِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن ت َ ب ر َ ر ُ و َ ت َ ت ق ُ و ا وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا ي ؤ ا خ ذ ُ ك ُ م ُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ل ل َّ ذ ِ ي ن َ يُؤْلُونَ مِن مِسَائِ فإن, فاءوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ و َ إ ِ ن ع َ ز َ م و الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ و َ ا ل ْ م َُ ل َ ق َ ا ت ُ ي َ ت َ ر ََّ ص ْ ن َ ب ِ أ َ ف ُ س ِ ه ِ ن َّ فَلَا ت َ ت َ ق ُ ر ُ و ا وَلَا يَحْلُ لَهُنَّ أَيْكُمْ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ ف ِ ي أَرْحَمِهِ إ ن َّ ك ُ ن َّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ يكنؤمن ي بالله واليوم الآخر وبرو لهن ت أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن ب المعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرة ف ا ن س ا ك ن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا من ما آ ت ي ت ُ ه ُ ن شيئاً إلا أ ي خ ا ف ا إ ل َ ا أ ي خ ا ف ا أ َ ل ا ي ق ي م ا ح د و د ا ل ل ه ف إ ن خ ف ت م ْ أ َ ل ا ي ق ي م ا ح د و د ا ل ل ه ف ل ا ج ن ا ح ع ل ي ه م ا ف ي م ا ا ف ت َ د ت ْ ب ه ت ل ك ح د و د ا ل ل ه ف ل ا ت ع ت د و ه ا و م ن ي ت ع د ح د و د ا ل ل ه ف َ ه ؤ ل َ ا ء ك ه م ا ل ظ ا ل م و ن َ فَإِن خفتم َ ل ق ه ا فلا تحل له من بعد حتى تكحزه ج ا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أي ترجع إ ن ا إ ن َ ن ا أي قيم ا حدود الله وتلك حدود الله يبيها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أ َ ج ل َ ه ُ ن َّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَحْلُلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَمَ ن َ ف ْ س َ ه ُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا و َ ا ذ ُْ ر ُ و ا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِ الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغ ن أجلهن فلا تعذلهن أيها ك ِ ح ن َ أزواجهن إذا ت ر ا ض و ا إذا ت ر ا ض و ا بينهن بالمعروف ذلك ي ُ ع ظ ب ه م ن ك ا ن م ن ك م ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل ْ آ خ ر ذ ل ك ُ م أ ز ك ى ل ك م و َ أ ط ه ر و ا ل ل ه ي ع ل م و َ أ ن ت م ل ا ت ع ل م و ن و ا ل و ا ل د َ تُرضِعْنَ أُولَادَهُنَّ ح ل ي ِ ك َ مِلَينِ لِمَنْ أَرادَ ي ت ِ م َ الرَّضَاعَ وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَفِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلَّا و س َ ع َ ه َ ا لَا ت ض َ ا ر ر و َ ا ل د ة بِوَلَدِهَا وَلَا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرادَ ف ِ ص َ ا ل َ ن ً تَرَضِ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 علَّفِ أَفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خ َ ب ِ ي ر ٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَكْلَتُمْ و ْ أ َ فِي أَفُسِكُمْ ن عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُنَهُنَّ و وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُونَ سِرًّا إلَّا ِ أ َ ن َ تَقُولُ و ا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةً نِ ب ع ج ل و َ ع ْ ل َ م ُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أ َ ف ُ س ِ ك ُ م ْ ف َ ح َ د َ و ه ُ و َ ع ْ ل َ م ُ أَنَّ اللَّهَ غ َ ف ُ و ر ٌ حَلِيمٌ لَا ج ُ ن َ ا ح عَلَيْكُمْ إ َِّ ا ط َ ل َ ق ت ُ ن ن ِ س َ ا ء َ م َ ا لَمْ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ ف َ ر ِ ي ض َ ة ومتعوهن على ا ل م و س ِ قدره وعلى ا ل م ق ت ر ِ قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإلا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد خربتم لهن ف ر ي ق ة فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أ ق للتقوا وأن تعفو أقرب ل ل ت ق و ى ولا تسو الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة ا ل و س ح ى وقوموا لله ق ا ل ت ي ن فإن خفتم فرجالا أو ركبا فإذا أميأت فاذكروا الله ا م ا ع ل م م فاتقوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين ي ت و ف و ن منكم ويذرون أ ز و ا ج ه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات م ت ا ع بالمعروف حقا على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 ألم تر ََ إلى الذين َ خرجوا من ديارهم ِ وهم َُ أ ُ ل ُ و ف ف حذر َ الموت َِْ فقال َ لهم اللهموت ُ ثم أ ح ي ا ه م ثم أ ح ي ا ه ُ م إن ِ الله ل َ و فضل ٍ على الناس َ ولكن أكثر الناس لا يشكرون َُْ وقاتلوا َِ في سبيل َ الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموه أن الله سميع عليم ماذا الذي قرض الله قرضا ا فسنا في ضعفه له ضعف كثيرة والله يقبض ويبيس ط والله يقبض ويبيس طا وإليه ترجعون. ألم تر إلى ا ل م ل ِ من بني إسرائيل من بعد ِ موسى إذ قالوا ل ن ب ِ ي اللهم بعث لنا َ ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال َ ألا ت ُ ق ا ت ل و ا قالوا وما لنا َ ل ا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب علي علم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علِيم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تمركا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم ي ؤ ت س ع ة من المال قال إن الله ا ص ط ف ا ه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله ي ؤ ت ي م م ا والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آت ملكه أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربك وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآلها رون تحمله الملائكة إ ِ ن َّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إ ِ ل َ ا كُلٌّ مُؤمِنٌ ْ فَلَمَّا ت َ ص َ ل َّ ى ق َ ا ل ُ و ت ُ ب ِ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ م َ ب َ ت َ ل ِ ك ُ م بِنَهَرٍ ف َ م َ ن شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ ي َْ ت َ ر َ ف َ غُرْفَةً بِيَدِهِ ف َ ش َ ر ِ ب ُ و ا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجَلُوتَ و ج ن و د ه قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم ف ئ ة قليلة قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم فيئة قليلة كم ف ئ ة قليلة غلبت ف ئ ة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين لما برزوا لجالوت و َ ج ُ و د ه قالوا ربنا أفرغ علينا َ صدران قالوا ربنا أفرغ علينا صدران وثبت أقدامنا َ وثبت أقدامنا وصرنا على القوم ِ الكافرين فهزموهم َ فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه ُ الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع ا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضل ن ا بعضهم على ب ع ض منهم ما كَلَّمَ ا ل ل ه و َ ر َ ف َ ع ب ع ض ه ُ م ْ د ر ج ا ت و َ ت َ ي ن ا ع ي س َ ى ب ن َ م َ ر ْ ي م َ ا ل ْ ب ي ِّ ن ا ت ِ و َ أ َ ي َ د ن ا ه ُ ب ِ ر و ح ا ل ق ُ د ُ س و َ ل َ و ش ا ء اللَّهُ م ا ق ت َ ت َ ا ل ّ ذ ي ن َ مِنْ ب َ ع ْ د ِ ه ِ م م ن بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلو ا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا افقوا من เราซักนะคุณมี ن ือ ت ي ร و م ม ن อยู่ ن ีคือใ و ร ل ا มาอยู่มุลลาบั ا นั้น ل ه ่น ل ้นและขุนและชั้นฟ ا ل และ ا ู ل ه ี่ไม่ช ل บธรรมพระ a l l ه h u la إ l ل h ه i l l a َ u walhi alquayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عاده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا ي ُ و د ه حفظهما، وهو َ العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين ا ل ر س د من الغيب، فمن ي ك ف ر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقان في ص م َ ل ه ا والله سميع عليم. الله َ ل ي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم ا ل ط ا ُ و ت يخرج و َ ه م من النور إلى الظلمات أ و ل ا ِ كأصحاب النارهم فيها خالدون ألم ت ر إلى الذي حَدَّجَ إبراهيم في ربه أن آ ت ا ه الله الملك อ ا บฺَ์กาลีบารา ي ิมรَบบ ي, ي ั ق ท์َูฮ ا ์วยูมีต์กาล์ัล ا ل ัยูฮ ه ์ว ف ยูมี ل ์กาลีบารَหิมัฟั ا ل ลลัฮฺยَตี์ัลัลั ا ัส์์ันัลัลัมั ا ل ل ัฟัตَับ์ ل นั ا ัมัริบับับุฮีต ي ลัَัดี์์ั و َร์ัَลَฮฺัลัยัตَ์ัลัมัั و ัِ ه َ ا ลَ ا ل َ أ มัลั ه ذ ้ฮา ل ิษ ullah بعد มรณะ์แฝงมัตห์ ullah ห ا ื่นเอตุอาหมิลุมมะเบะต์ะท้าลคัมเล قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فاظر ن إلى طعامك وشرابك لم يتسن واظر ن إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فاظر ن إلى العظام كيف ن س ز ه ا ثم ن ك س و ه ا لحما فلم ا ت ب ي ن له فلم نتبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيز حكيم. م ิ ثل الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله م ثل الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله มิ ثل الذين يوفقون أموالهم في س ب ي ال س الله คือมิ ثل ห ك م เหมือนกับ ت นึ่ ب พันห ب ึ่งร ن อยหน ل ่งร้อย ل นึ่งร ي อ ل หน م ่งร้ ولا ล ذ อัลลัม ر จริญของพระเ ا خ าของพ ه م เขา ه ละละค و ามกลั ع ของพ و กเข م และพวกเขาไม่เศร้าโศกหรือไม ن صدقتي يتبعها أ ذ ا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم ب ا ل م ن و ا ل أ ذ ا كالذي ي و ف ق ما له رئاس الناس كالذي ي ف ق ما له ر ئ ا ء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صقوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدًا فتركه صلدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا ي ه ا ل قوم الكافرين. ومثل الذين ينقرون أموالهم ب ت ر ا ء َ مرضات الله وتثبيت من أفسهم وتثبيت من أفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل ف آ ت ت ق كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير سيود أحدكم أن تكون له جنة من ن خير و أ ع ن ا ب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. فأصابها إعصار فينا ه رفحت رقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم و الخبيث ا منه تفقون ولست بأخذه إلا أن تغمض و ا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان ي ع د ك م الفقر و ي أ م ر ك م بالفحش ا ء والله ي ع د ُ م مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ي ع ت ي الحكمة من يشاء ي ع ت ي الحكمة من يشاء ومن ي ع ت ي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أ و ل الألبام وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من ص َ ا ر إن تبدو الصدقات فنعم ما ه وينتخوها ف وتؤهل ف َ ر ا ء فهو خير لكم ويكفخر عكم من سيئ ا ت ك م والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.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 بالفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من ا ل ت ع ف ف ت ع ر ف بص ما هم لا يسألون الناس ا ل ح ا ف ا وما توفق من خير فإن الله به عليّ الَّذين ي ُ ن ف ِ ق و ن أمواله بالليل و النهار سِرَّو َ ع ا ن ي س ِ ر ّ و َ علانية فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي ي ت خ ب ق ه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع و ح ر م الربا ف م ن جاءه م و ع ظ ة من ربه فاتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد ف و ل ا ء ك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 و آ ت و ا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذر و ا ما بقي من الربا إنكم م ؤ م ن ي ن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 وَإِن تُبَتُم ْ فَلَكُم ْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ ْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ د ُ ع ُ س َ ر َ ة ٍ فَنَظِرَةٌ إلَى م َ ي َ س ر َ ة ُ وَأَن ت َ ص َ د َّ ق ُ و ا خَيْرُ الْكُمْ إِن كُمْ ت ُ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ و َ ا ت َ ق و ا ي َ و ْ م ا ت ُ ر ج ع و ن َ ف ِ ي ه إ ل ى ا ل ل ه و َ ا ت َ ق و ا ي َ و ْ م ت ُ ر ج ع و ن َ ف ِ ي ه إ ل ى ا ل ل ه ث م َّ ت ُ و َ ف ى ك ُ ل ن َ ف س م ا ك َ س َ ب َ ت ثم تُوَفَّى كُل ّ نفسٍ َْ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ت َ د َ ا ي َ ت ُ و ب ِ د َ ي ْ ن ٍ إِلَى أ َ ج َ ل ٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوا و َ ا ل ل َ ي َ ك َ ت ُ ب َ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْنِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أ َ ي يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ف َ ل ل َّ ي ْ ك َ ت ُ ب َ و َ ا ل ْ ي ُ م ْ ل ِ لِلَّذِي عَلَيهِ ْ الْحَقُّ و َ ا ل ْ ي ْ ت َ ق ِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ ف إ ِ ن َ ا ن َ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ س َ ت ِ ي ه ً ا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أ َ ي ُ م ِ ل ه ُ ف َ ل ْ ي ُ م ل ِ ل ف َ ي م ل ل و َ ل ِ ي ُّ ه ُ بِالْعَدْلِ و َ ا س ْ ت َ ش ِْ د ُ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ف َ إ ِ ل َّ م ْ يَكُونَ ر َ ج ُ ل ً ن فَرَجُلٌ و َ م ْ ر َ أ َ ة ً مِمَّنْ تَرْضَوْنَ م أ ن تضل إحداهما ف ت ذ ك ر إحداهما الأخرى ولا يأبش ه د ا ء وإذا ما دعو ولا تسأو أن تكتب صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أ ق س ى ع ن د الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتبو ا إلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير و ن ه ا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا ش ه ه د وإن تفعلوا فإن ه فسوق بكم واتقوا الله و ي ع ل م ك م الله واتقوا الله و ي ع ل م ك م الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها ن م م قبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي ا ل ذ ي ائت من أمانته و َ ل ي ت ق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَن ي َ ك ْ ت ُ م ه َ ا فَإِنَّهُ ع ا ت ِ م قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَقْسَمُ أَوْ تُخْفُوهُ ي ُ ح َ ا س ِ ب ُ ك ُ م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 ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن سنا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن سنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرك ما حملته على الذين من ق ق د ْ ر ن ا ر ب ن ا و ل ا ت ح م ل ن ا م ا ل ا ط ا ق َ ة ل ن ا ب ه و ا ع ف ع ن ا و ا غ ف ر ل ن ا و ا ر ح م ن َ ا أ ن ت م و ل ا ن ا ف ا ن ص ر ن ا ع ل ى ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن